ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين فقداهن سبع سماءات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 يا رَبَّنَا لَأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّما فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرون فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا, وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقنا هم هو أشد منهم قوة وكانه بأياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فس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 ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون، وذاك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإي يصبروا فنار مثول لهم.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 أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت. إن الذي أحياها لمحيل الموتى. إن الذي أحياها لمحيل الموتى. إنه على كل شيء قدير.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 كِمْ مِنْهُمُ الرِّيْبُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِنْ الْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ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 لا يقولن إن هذاني وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إنني عنده للحسناء فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 هو بكل شيء